إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولاد إِكَانَ هُمْ سَوْلَ بَدِيْعًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ جزاؤهم عند ربهم جنات وعدن تجري من تحتها الأنى فيها رضي الله عنهم ذلك لمن خشي